كذا كتنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها هانت الأمل وشكل حتما أو له مجانسا إن يكون الفتح بوهم لابسا وواقفا زدها سكت ان ترد وإن تشا فالمد والها لا تزد وقائل وعبديا وعبدا من في الندل ذا سكون أبدا